ويشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظلنا أن لن تقول الإنس والجن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 وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رطدا وأنا لا ندري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 فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاتقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم في ومن يعرض عن ذكر ربه يتلكه عذابا قعدا وَأَنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أَحَدًا وَأَنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا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 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يَعْصِ الله ورسوله فَإِنَّ له نار جهنم خالدين فيها أبدا